بسم الله قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فماذا يقين في من من الصالحات نعم تبعيضيه ان يعمل شيئا من الصالحات من فرائض ونوافل وهو مؤمن يعمل من الصالحات سواء كانت الفرائض شيئا منها او النوافل والفرائض يجب العمل بها حسب الطاقه واستطاعه والنوافل مستحب قلنا يكلف الله نفسا الا وسعها فربما لا يستطيع ان الحج ولا على العمره فتسقط الفريضه عليه لانه لا يستطيع وهي فرائض في الاصل لكنها مقيده بالاستطاعه وقيل من هنا زائدة فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن وقوله وهو مؤمن هذه الجمله ما يعربها حاليه وهي قيديه والجمل الحاليه قيد تعتبر ما يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول يعني إذا لم يكن يبول لا بأس إذا احتاج أن يمس ذكره بيمينه ما فيه مانع لأن هذا قيد في المنع وهو يبول فلا يمس أحدكم ذكره بيمينه ولا بأس أن يتناول بشماله وهو يبول وأما بيمينه فلا يصلح منهي عنه لا يمس أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول فهذا قيد وأما خاءت يغير هذه الحاله المتلبس بها ما فيه مانع ان نحتاج ان ما هو بضعه من وهكذا ايضا المفهوم انه لا باس أن يمسه شماله وهو يبول لان المنع بهذا القيد بيمينه وهو يبول هذه الجمل تقيديه عن الجمله الحانيه استفاد منها التقييد قوله وهو مؤمن بأي شيء نعم بما يجب الإيمان به وما أراد الله الإيمان به من اليوم الآخر وما فيه وهكذا ما أراد الله الإيمان به جن وعنه بملائكته ورسوله والتصديق بذان يكون إقرار وهو مؤمن مصدق مقر بالله سبحانه وبما جاء عن الله وبرسوله وبما جاء عن رسوله وبالملائكة واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره وبالجنة وما فيها والنار ما فيها وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ما معنى فلا كفران لسعيه نعم لا بطلان لسعيه فسعيه لا يضيع عمله محفوظ نكتب عليه عمله تكتب ملائكتنا نعم عمله وتحصيه عليه صحائف اعماله فلا كفران لسعيه لا جحود لعمله لا بطلان لثوابه لا تضيع لجزاء اعماله بل يشكر ويثاب على اعماله قوله فلا كفران لسعيه هذا ما هو في اللغه كفران مصدر نعم هناك مصادر أخرى أيضا نعم الكفران وال... والكفر والقفور كفر كفورا وكفر كفرا وكفر كفرانا نظيره نعم الشكران والشكور والشكر ثلاثة مصادر لي فعل واحد وهذا موجود في لغة العرب ان الفعل واحد ومصادره كثيره ان الله لا يضيع عمل عامل من العباد كما اخبر الله اننا لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى فانا كفران للسعي من مقصود بالسعي هنا ان السعي له معاني عمل انكفران لعمله اقول وان له كاتبون الضمير يعود على اي شي شيء لعمله وان لعمله كاتبون سنكتب عمله ونكتب ما قدم واثاره التي قدمها كل سيكتب ويحصى كما تقدمت اي كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر من خير نكره ودخلت عليها من لكنها ليست من زائد زائده وانما هي بيانيه ما عملت من خير حاله قوله من خير وما عملت من سوء كذلك ايضا نكره تبين العموم في مثل هذه السياقات فكل سيجده الإنسان يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء أي محضرا اكتفاء بالأول محضرا تودوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه كل الأعمال ستكون متسطر وتنشر في الدواوين يوم القيامة يراها أهلها في الصحائف ويتناولونها يا ايمانهم او شمائينهم فهو حرام على قريه اهلكناها عندما تفضل اي ممتنع او وجب ممتنع على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون اي انهم يرجعون الى الدنيا فانا زائده ممتنع على قريه اهلكناها انهم يرجعون لا ترجع هذه القرى المهلكه الى الدنيا مره اخرى إلا يوم القيامة كما سيأتي التقييد بذلك حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج إلى هذا الوقت حرام عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا إلى يوم القيامة بعد ذلك يرجعون وإلا هم استمرون على عدم الرجوع إلى الحياة الدنيا إلى هذا الوقت الذي تخرج به يأجوج ومأجوج ويقترب الوعد الحق وتقوم الساعة فيخرج الناس من الحدب ينسلون بعد ذلك ويقوموا بإنسان ويخرجون من قبورهم ينشرون ويبعثون واما قبل ذلك فلن نشور لهم الى يعني ما قبل الوعد الحق فيبقون في الحياه البرزخيه ولا يعودون ولا يستطيعون توصيه الى اهلهم ولا يرجعون الى اهلهم هذا حالهم في الاجداث الى يوم القيامه كما سياتي هذا على ان لا هو نزايده وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون اي انهم يرجعون ما ترجع معناه وهناك معنى اخر ان ان اصنيه وانهم لا يرجعون الينا حرام هذا ممتنع اننا نهلك قريه ولا ترجع الينا بل ترجع الينا وتعود الينا وتؤب الينا هذه القرى التي اهلكناها في الحياه الدنيا راجعه الينا وحرام على قريه انهم او اهلكناها انهم لا يرجعون اي لا يعودون الينا يوم القيامه بل سيعودون الينا يوم القيامه فيبعثون ونجازيهم على اعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر فما يعراب وحرام على قريه نعم مبتدا فاين خبره هم المصدر الاول احسنت وحرام على قريه اهلكناها عدم رجوعهم على ان لا هنا اصليه و اي جوز يخون خبر لموتى محذوف وحرام فلا ما نعدانفه ان يكون وحرام خبر لموتى محذوف لا باس وعلي يكون التقدير الاقاله حرام عليهم كما ذكر ذلك ابن عطيه الاقاله حرام عليهم او التوبه حرام عليهم لاننا اهلكناهم ما في توبه بعد ذلك بعد الهلاك وحرام على قريه وان الاقاله حرام على قريه اهلكناها والتوبة حرام على قرية أهلكناها يصلح أن يكون خبرا لموت ذم حذوب حرام وتقديره والإقالة والتوبة حرام على قرية أهلكناها ما في توبة قد أهلكت ماتت على الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك والإعراض فلا إقالة بعد ذلك فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ما في إقالة بعد الموت ولا رجوعنا توبه وان من قبل الموت التوبه وقبل الغرغره من قبل قيام الساعه اما هذا حرام اني قال والتوبه حرام قد اهلكت هي ممتنعه التوبه والاقاله ما هذا وجه جيد يكون حرام حرام هو خبر لمبتدا محذوف وتقديره على ما ذكر ابن عطيه والاقاله والتوبه حرام عليهم وينصرح الوجه الاول مبتدا والمصدر هو الخبر هذا اخر ما اخذنا مما يتعلق بتين الايتين فمن يعمل وهكذا حرام على قريه وفيها العمل نحث على العمل وما تقدم ذكره في التفسير وفيها ان القرى اذا اهلكت لا تعود الى الدنيا حرام ممتنع اعادتها وفيه ان القرى اذا اهنكت تعود الى الله وترجع الى الله وليس معنى ذلك انه خلاص انتهى امرها بل يعودون الينا ويرجعون الينا على المعنيين يمتنعون من حياه الدنيا اي منعود ويعودون الينا يوم القيامه انه رحمه الله قوله تعالى حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصت ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين صلى الله العافيه والسلامه والان الانسان في فسحه من دينه ومن امره والله قد امهل والجن واخر الى اجل سبحانه وتعالى فعليه ان يستقل حتى لا ياتي يوم القيامه يتولول يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين من الان ونزالت الروح في الجسد ان يستقل الشخص العمرا في طاعه الله سبحانه وتعالى تقدم معناه انه حرام على القرى المهلكه العوده الى الدنيا على احد المعنيين ثم قال هنا ان هذه العوده مستمره اي عدم رجوعهم وعدم عودتهم الينا هذا شيء مستمر الى يوم القيامه حتى الى فتحه اجوج وماجوج فاذا هم بعد ذلك اذا اقترب الوعد الحق وقامت الساعه فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا الذين أهلكناهم أماتوا على القفر بالله سبحانه وتعالى إذا جاء الوعد الحق وجاءت القيامة وخرج قبل ذلك في آخر أيام الدنيا هي أجوج وما أجوج واقترب الوعد الحق فإذا بأولئك لما تقوم القيامة أبصارهم شاخصهم في غاية الخوف والهلع بسبب أعمالهم سيئة فهذا الشيء مستمر حرام عليهم أن يبعثوا يعودوا أعني إلى الدنيا الآن بل هم مستمرون على ما هم عليه إلى يوم القيامة حتى إذا جاء يوم القيامة بعثناهم بعد ذلك فإنه سيخرج أجوج في آخر أيام الدنيا ثم تقوم الساعة ويقترب الوعد الحق ويحصل الوعد الحق فنخرج أولئك الذين أهلكناهم فإذا هي شاخصة أبصارهم بسبب كفرهم هذا قول أن حتى متعلق بحرام وحرام مباشرة على قريه اهلكناها انهم الينا لا يرجعون حتى اذا مستمرون على عدم الرجوع الى الدنيا الى هذا الوقت فتكون حتى متعلقه بحرام وهي للغايه فيستمر عدم رجوعهم الى يوم القيامه اذا فتحت اجوج وحصل ما حصل بعدها يرجعون والا هذا الحرام مستمر وهذا الامتناع مستمر في هؤلاء الذين اهلكناهم فيبقون في الاجداث وهم على ذلك الحال في البرزخ يعذبون من مات على القبر ثم ياتي الوعد الحق بعد ذلك فنخرجهم من اجداثهم ونبعثهم من اجداثهم فاذا بهم في غايه الهلع والخوف مما يحصل لهم فهذا قول على ان حتى متعلق به حرام وهذا من احسن الاغوان عندهم وحرام اقرب ما يكون مما يتعلق به فان المتعلق يتعلق باقرب ما يكون وقيل متعلقه بتقطع المتقدم وتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون حتى الى فتحه اجوج ماجوج ما رجعوا في هذا الوقت فيكون قوله حتى الى فتحه متعلق بغوني وتقطع امرهم بينهم كل بينهم كل الينا راجعون حتى هذا يرجعون الينا بعد ذلك في هذا الوقت وهذا فيه ضعف لكثره الفواصل وان قيل متعلق بقونه لا يرجعون وحرام على قريه اهلكناهم انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت اجوج ماجوج يرجعون بعد ذلك وهذا جيد لانه قريب من حته فانا ما نعد تعلق به انهم الينا لا يرجعون حتى اذا فتحت يرجعون واما قبل هذا لا يرجعون بل يبقون في قبورهم يعذبون من مات على الكفر منهم بالله سبحانه وتعالى لا يرجعون حتى اذا فتحت حرام على قرية أهلكناها مستمرة على هذا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا فيكون متعلق بحرام ومستمرون إلى يوم القيامة هذه من أحسن الأقوال إن من تكون حتى متعلق ب eigene يرجعون القرية منها لا يرجعون إلا إلى هذا الوقت وهي حتى غاية هنا معنى إله أو متعلقة بحرام فهذا الحرام أي الممتنع مستمر فيهم لا يعودون إلى الدنيا إلى هذا الوقت وقت خروج أجوج وما أجوج وابن عطيه يختار ان حتى هنا حرف ابتداء وليست متعلقه بما تقدم بل هي حرف ابتداء وهذا ايضا قول جميل على القاعده المعلومه ان حتى اذا وقعت بعدها اذا ووقعت بعدها الجمل اي بعد اذا الماضويه او غير ذلك فهي حرف ابتداء وهذه قاعده في حتى انها اذا جاءت بعدها اذا حرف ابتداء وهذا الذي اختاره ابن عطيه رحمه الله تعالى فان لا تتعلق بشيء مما تقدم تعلق اعراب فنيس انها تعلق بما قبلها تعلق اعراب بل هي حرف ابتداء لان اذا وقعت بعدها وحتى اذا وقعت بعدها اذا فهي حرف ابتداء فتبقى القاعده على ما هي عليه فيكون هذا كلام ابتدائي واذا حرف شرط كما هو معلوم حرف الشرط يحتاج الى جواب فله شرط وله جواب وجوابه قوله واقترب الوعد الحق والواو زائده حتى اذا فتحت اجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون اقترب الوعد الحق فاذا خرجت هذه الامه الظالمه هذه الامه المجرمه خرجت من السد وفتح عنها ذلك السد وخرجت من كل امكنه مرتفعه امه عظيمه جدا تاكل على بحيره تشربها ولا يبقى فيها ما فتخرج هذه الامه اذا فتحت اي فتح السد عنها والردم عنها فانه سيفتح فايذا فتح سده ما وما ردم به ما او ما ردم عليه ما او ردم في منعه ما حيث انهم لا يخرجون فاذا فتح ذلك السد خرجت تلك الامه الظالمه هي اجوج ماجوج وهم اي اجوج ماجوج من كل حدب من كل مكان مرتفع ينسلون يسرعون يخرجون يخرجون للفساد واعياذ بالله كانوا ممتنعين عن الخروج لكن ياتي الوقت الحق والوعد الحق يذهب ذلك السد ويذهب ذلك المانع ويتهدم بقدره الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يؤخره الى هذا ثم يهدمه وتخرج تلك الامه مع الدانفه وهم من كل حدب يخرجون من كل مكان مرتفع فالمراد من حدب النشز اي المكان المرتفع تخرج تلك الامه من امكن مرتفعه الى السهول وتفسد في الارض واعاذ بالله وهم من كل حدب ينسنون اي يسرعون او يسرعون يخرجون مسرعين الى الفساد نسال الله العافيه والسلامه فاذا خرجت هذه الامه اقترب الوعد الحق اي اقتربت القيامه المقصود بالوعد الحق اي القيامه هذه من اخر علامات الساعه يا اجوج ماجوج والدجال الى اخر ذلك طلوع الشمس من مغربها والدابه هذه تكون في اخر وهي من العلامات الكبرى في اخر ايام الدنيا تخرج هذه الامه الحمقه النوكه فينسلون مسرعين خارجين ويخرجون من أمكن مرتفعة إلى السهول ويفسدون في الأرض فإذا خرجت هذه الأمة الجواب اقترب الوعد الحق فتكون الواو هنا زائدة واقترب هنا جواب إذا حتى إذا فتحت إلى آخر ذلك اقترب الوعد الحق وهذا له نظير حتى إذا أسلم وتله للجبين ناديناه وناديناه يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤية فتكون الواو زائدة في الجواب حتى اذا اسلما وتلله للجبين وناديناه الواو زائده فيكون الكلام ناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا فالواو تاتي زائده في الجواب فعلى هذا اقترب جواب الى فبعد خروج هذه الامه يقترب الوعد الحق وهي القيامه فتقوم القيامه واذا قامت القيامه فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا الى اخره كما سياتي هذا قول على ان الجواب هو اقترب والواو زائده لان اذ او اذا تحتاج الى شرط وجواب فشرطها واضح اذا فتحت لكن جوابها ما هو اختلفوا فيه فقيل الجواب اقترب والواو زائده في الجواب كما سمعت وانا لديناه ان يا ابراهيم الواو زائده وقيل الجواب فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا وهذا اختيار ابن عطيه رحمه الله أن الجواب فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا اختاروا أي يد في بعض العلل فالحاصل الجواب مختلف فيه منهم من قال محدوف قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة مقدر قوله قالوا يا ويلنا قبل ويلنا تقديره قالوا يا ويلنا ثلاثة أقوال في الجواب شاهدنا من هذا على المعنى الذي ذكر المتقدم أن هذا الحرام الممتنع مستمر في تلك الأمة المهلكة فلا تعود الى الدنيا بتته الا الى هذا الوقت فاذا فتحت فتح السد عن يأجوج ومأجوج وخرج يأجوج ومأجوج من كل حدب من كل مكان مرتفع ينسلون اقترب وعد الحق بعثناهم بعد ذلك اذا حصل وعد الحق فيخرجون من اجدادهم ومن قبورهم ويخرجون على هذه الهيئه فاذا هي شاخصه ابصار الذين اجفانهم مرتفعه شاخصه اي مرتفع الاجفان وهم في غاية الخوف والهلع العيون هكذا بارزة والأجفان مرتفعة خائفين وجلين من الذي سيحصل؟ ونسى الله السلام يتندمون بعد ذلك يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وما ينفع هذا وقت فيه كما يقال ولا تساعة من دمي ندم البغاة ولا تساعة من دمي فهذا الوقت لا ينفع فيه الندم ما كان من اول وكانت الارواح في الاجساد هنا ينفع ويتوب الشخص الى الله ويعود واما الان خلاص ما ينفع قد بعثهم الله من اجداثهم هذا وقت الحساب وقت الجزاء قوله اقترب الوعد الحق من مقصود بالوعد الحق من اللي اقترب القيامه اقترب الوعد الحق ما يعرف اقترب الوعد الحق هذه الجمله ها عند من واقع جواب إذا على قول كيف تقع جوابها مقترن ابن الواو الواو قيل زائد لا نظير فلما أسلاما وغتله الجبين وناديناه الأصل ناديناه الواو زائد صلو وتوكيد أحسنت واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة شاخصة أبصار الذين كفروا وقول فإذا هي معلوم عند من درس النحو ان الفاء المقترنه بذا الفجائيا زائده فهذه زائده تزيينيا لللفظ فهي حرف زائد يزين اللفظ واذا حرف ايضا كذلك فجاء فجائيا لا محل لها من الاعراب واختلف المفسرون في قوله فاذ هي شاخصه هذا هي يعود على اي شيء فامل هذا الضمير ضمير القصه فاذا هي شاخصه اي القصه شاخص اصحاب صار الذين كفروا هذا عند تانيثه يسمى بضمير القصه وعند تذكيره قل هو الله احد يسمى بضمير الشان ضمير الشان ويحتاج الى جمله بعده تفسره فيكون هي هذا بضمير القصه وعلى تذكيره اذا ذكر يقال له ضمير الشان كما في قوله قل هو الله احد اي انه اذا حصل هذا فاذا بالشان واذا بالقصه واذا بالحقيقه شاخص ابصار الذين كفروا واذا بالواقع يحصل كذا وكذا فهذا ما يسمى بضمير القصه الى انثى ويسمى بضمير الشان الى ذكر فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فيها قد كنا في غفله من هذا فاذا حصل هذا فهذه الحكايه هو القصه والشان كذا وكذا يكون يكون كذا وكذا بعد ذلك هذه قصه بعد هذا الشيء اذا حصل واقترب الوعد وقام الوعد قامت القيامه فاذا بالامر كيت وكيت وكيت ما ذكر بعد ذلك هذا ما يسمى بضمير القصه عند التانيث ويسمى بضمير الشان عند التذكير قل هو الله احد واحتاج الى جمله في التفسير فاذا على هذا ابصار خبر مقدم او مبتدا مؤخر وشاخصه خبر مقدم فاذا ابصار الذين كفروا شاخصه يقولون يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا الى اخر الكلام فيكون على هذا الان على انه ضمير القصه شاخصه خبر مقدم وابصار الذين كفروا مبتدا مؤخر واصل الكلام فاذا القصه والحكايه والشان ابصار الذين كفروا شاخصه ويقولون كيت وكيت اذا حصل هذا الشيء وحصل هذا الخبر وحصل هذا الامر كان الامر مذكرا فعلى هذا هذا هو الأقرب أن الضمير هذا لا يعد على القيامة فإذا هي شاخصة أي فإذا القيامة شاخصة كما قال بعضهم بل هذا الضمير ضمير القصة وإن شئت قلت ضمير الشان إذا ذكر لكنه نمو أنث وقال له ضمير القصة طيب إذا اقترب اللوعد الحق وخرجت قبل ذلك يأجوج ما أجوج بل الذي سيكون ما القصة وما الحكاية وما الشان فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا سيكون كذا وكذا بعد هذا ونسأل الله سلامه فعلى هذا الضمير الشان مبتدا وشاخصه خبر مقدم وصار الذين كفروا مبتدا اخر والجمله خبر عن ضمير الشان لان ضمير الشان يفسر بجمله لا يفسر بالمفرد خلاف الكوفيين قال رحمه الله قوله عز وجل حتى اذا فتحت قرى بن عامر وابو جعفر ويعقوب فتحت بالتشديد على التكسير اي على التكسير تضعيف والمبالغه في هذا الشيء بالتشريد على التكثير وهي قرأة سبعية حتى إذا فتحت وحتى إذا فتحت قرأ, قرأ بها ابن عامر من السبعة وقرأ بها ابن جعفر ويعقوب من العشرة من العشرة فهي قرأة سبعية عشرية فلا باس أن يقرأ بها حتى إذا فتحت ويقول المقصود المبالغة والتكثير في الفعل فانتهت السد خلاص انتهى الردم ذلك ففتحت خرجت هذه الأمة بعد ذلك وان وقر الاخرون بالتخفيف يا اجوج وماجوج يريد فتح السد عن يا اجوج وماجوج حتى اذا فتحت فتح فتح السد وهذه امه من الانس وليسوا من الجن ومن بني ادم وليست امه مستقله ناصله لها بادم بل هم من بني ادم لكنهم مجرمون في غايه الاجرام مفسدون في الارض كما وصفهم الله سبحانه وتعالى قال يريد فتح السد عن يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب اي نشز وتل اي من كل مكان مرتفع يخرجون النشز المكان المرتفع هذا على ان الضمير يعود على يأجوج ومأجوج وقيل يعود على العالمين وهم من كل حدب ينسلون اي العالم كله خلاص يخرج بعد هذا ويخرجون من كل مكان مرتفع الاول اقرب فالضمير يعود على يجوج ومأجوج والا لقينا يعود على العالمين اي على الكل يخرجون بعد ذلك من هذه الامكنه قال قوله وهم من كل هضب اي نشز ما معنى هضب نشز مكان مرتفع وتل التل هو المكان المرتفع الصغير اي نشز وتل والهضب المكان المرتفع قوله ينسلون يسرعون النزول من الاكام والتلال كنسلان الذئب وهي سرعه مشيه واختلفوا في نسلان الذئب سرعه مشيه واختلفوا في هذه الكنايه فقال قوم عنا بها ياجوج ماجوج وهذا الاقرب فالضمير يعود الى اقرب مذكور وهؤلاء الذين ذكرهم ياجوج ماجوج يخرجون من كل حد ينسلون مسرعين واختلفوا في هذه الكنايه ويقولون الكنايه ويقصدون الضمير فهو كناية وليس بصريح ظاهر يعني اسم ظاهر من الأسماء المعلومة بل هو كناية عن شيء واختلفوا في هذه الكناية فقال قوم عن بها يأجوج ومأجوج بدليل ما روينا عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسنون هذا فصل وهو صحيح مسلم ويبعث الله يا اجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ما بقي شيء هذا تفسير للايه يعتبر من رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا هو القاضي وهذا هو الحكم وليس هنا تعارض مع قول رسول الله فيكون هذا الصواب ولا شك ان الضمير يعود على ياجوج وماجوج هذا الاغرب قال رحمه الله وقال قوم اراد الجميع الخلق يعني انهم يخرجون من قبورهم ويدل عليه قراءه مشاهد وهم من كل جدث بالجيم والثاء كما قال فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينسلون ان قصه قصه اجوج وماجوج والحديث يؤيد هذا الحديث الذي على السنه يؤيد انهم هم المقصودون والضمير على القاعد يعود الى اقرب مذكور ولا شك ان الناس تخرج من الاجداث الى ربهم مسرعين يخرجون مسرعين الى ربهم هذه الامه خرج ايضا من الاماكن المرتفعه والاجداث ليست اماكن مرتفعه وانما هي وسطها بعضها في مرتفع بعضها في مكان سهل فالاقرب هو الاول هؤلاء ياتون من تلك الامكن ينزلون على الناس مثل السيل المنهمر قاتلهم الله هنا اخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر حاصل قولان كما سمعته تحفظ بالكنايه يعود على يجوج ماجوج وهذا الاقرب والاضهر من الايه مع الحديث الذي يؤيده ويعود على العالمين على قول مجاهد رحمه الله تعالى وتنظر قراءه مجاهد هل هي ثابته اليهم من كل جدث ينسلون هل هذا ثابت يني قال اخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني قال اخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال اخبرنا محمد بن عيسى الجلودي الجلودي قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد ابن سفيان ضر من الجنودي هذا بفتح الجيم ام بضمها تقدم معنا بس نسينه في الضبط الجلودي ام الجلودي قال اخبرنا ابو خيط قال اخبرنا محمد بن عيسى الجنودي قال اخبرنا ابراهيم بن محمد بن سفيان هو روايه مسلم قال اخبرنا مسلم بن حجاج قال اخبرنا يعني راوي صحيح مسلم قال اخبرنا ابو خيثمه زهير بن حرب قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن فرات القزاز عن ابي الطفيل عن حذيفه بن اسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون اصله تذاكرون وتحذف التاء توال امثال ما فيه مانع يخفف اللفظ فقال ما تذاكر تذكرون او تذكرون ما يكون هذا ما تذكرون على معناه ما في حذفنا انا القراءه على فهم اخر ما تذكرون في مجلسكم هذا فقال ما تذكرون قال نذكر الساعه قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 ايات صحيح هذه علامات الساعه الكبرى الساعه لها كبرى وصغرى يعني تقدمها فذكر الدخان والدجاله والدابه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وياجوج وماجوج وثلاثه خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيره العرب وأخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. آخر العلامات تخرج هذه النار من جهة حضره موت. وتحشر الناس إلى أرض الشام, إلى أرض المحشر. أرض المحشر هي الشام. فيحشرون هناك ويجتمعون في الشام كلهم. وهذه النار تسوقهم من جهة اليمن. من جهة حضره موت. سوقهم إلى ذلك المكان. إلى أرض المحشر فيجتمعون. صلى الله عليه وسلم يا لهم اليوم عظيم الله نار بعدهم وهم يهربون ربما من النار ويسرعون حتى يصلون إلى ذلك المكان الذي أراد الله أن يصل إليه الناس جلودي. يقول نوي بالضم الجلودي فيضبط يا أخوان أجلنا احتاج مرة ثانية حمد بن عيسى الجلودي بالضم قال واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم اين ارض المحشر والمنشر الشام احسن ده طوله عز وجل واقترب الوعد الحق عن القيامه قال الفراغ جماعه الواو في قول واقترب مقحمه اين زائده لانه الجواب عندهم فمعناه حتى اذا فتحت اجوج وماجوج اقترب الوعد الحق كما قال الله تعالى فلما اسنما وتله الجبين وناديناه اي ناديناه اي ناديناه والدليل عليه ما روى عن حذيفه قال لو ان رجلا اغتنا فلو فنونا بعد خروج اجوج وماجوج لم يركبه حتى تقوم الساعه وقال قوم لا ينجوز طرح الواو يعني الاصل عدم الزياده فيكون الجواب فاله هي شاخصه وقال قوم لا يجي الصرح الواو وجعلوا الجواب حتى اذا فتحت في قوله يا ويلنا اي الجواب مقدر قالوا يا ويلنا هذا قول ثاني وقول ثالث ما اشرت اليه ولم يذكره الامام مختار ابن عطيه القول الثالث اي ان الجواب فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا هذا اختيار ابن عطيه واستحسن وعلل له قواه وقال قوم لا يجي الصرح الواو وجعلوا جواب حتى اذا فتحت في قوله يا ويلنا هذا ليس هو الجواب انما الجواب محذوف قالوا يا ويلنا الى اخره قال حتى اذا فتحت في قوله يا ويلنا فيكون مجاز الايه حتى اذا فتحت اي معنى الايه وليس معنى اثبات المجاز في القران وانما مجاز الايه معنى الايه والذي استعمله ابو عبيده وابو عبيده احدهما فيكون مجاز الايه حتى اذا فتحت اجوج وماجوج واقترب الوعد الحق قالوا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا فاين الجواب الان على هذا القول ام عندك عبد الرحمنين الجواب على هذا القول محذوف تقديره قالوا يا ويلنا يخون محذوفا هذه مقول القول يا ويلنا مقول القول الذي هو الجواب أحسنت فيكون مجاز الآية حتى إذا فتحت يأجوج مأجوج واقترب الوعد الحق الماء وليس الزائدة بل الجملة معطوفة لما تقدم قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا وهنا قول ثالث ما هو عند المتأخرين الذين هم عندهم غيلون الآن أسألهم قول ثالث أصحاب الجدر في الجواب هذا مهم هذا تفسير القرآن عند من المتاخرين ما في متاخر كلهم ما شاء الله متقدمون عندك وإن الثالث الجواب القول الثالث في الجواب هذاك الأخ الذي في الجدار معك دفتر معك غلم ولا ضيف عندنا هنا أنت الذي التفت لا دفتر لا غلم ولا أذن تسمع ولا قلب يعي لا بد من نلقاه السمع وحضور القلب في العلم ما فيش لا قلم ولا دفتر ننتبه يا معشر الحراس لمن ليس معه قلم ولا دفتر يتوكل على الله ولا يحضر قلم ودفتر تفضل عندك دفتر قلم معك دفتر معك قلم معك شيء تثبت أنك طالب علم معك هوية ان انك طالب علم هذا هويتنا القلم والدفتر هويه طالب العلم والانتباه ما فيش قلم ولا دفتر اثنان لا انا ما في شنطه نبوي هؤلاء الذين ما معهم هذاك الذي ارى جزءا منه هذا يا محمد هذا اللي هنا من هذا الاخ هذا الاخ ذا. الذي ارسلت اليك ارى جزءا منه الان ارسلت اليك ايضا معه قلم معه دفتر طيب ثلاثه والذي بجانبك هذا النايم من هو ها كيف ماشي قاعد مع دفتر مع قلم هؤلاء يا تونني الذين شرطناهم ياتون بعد الدرس ان شاء الله ولا زال في طابوركم اناس اناس أولا ثلاثه اولئك من هم هؤلاء كبار ولا صغار جمار الذي هو متلثم هذا هذا يبرز هذا هذا مع قلم مع دفتر مريض اجي انت بعد الدرس ايضا ما فيش الا طالب علم هنا الذي ما هو طالب علم ما هو مكانه هذا مكان غير هذا المكان قال رحمه الله فعند من منه قريب مني النعم فإذا هي شاخصة هذا قول ثالث في الجواب يا جماعة نحن نتعلم ونستفيد ينبغي الانتباه فكرة تخرج داعي تخرج هذا قرآن هذا كلام الله ما فيه أحسن من الفقه في كلام الله ما أجمله الله وهؤلاء الفسرون يخوضون في النحو لانه ما يسقيم المعنى الا بمثل هذه الاشياء احتاج ان يعرف النحو احتاج ان يعرف كيف الارتباط بين هذا وهذا القران جاء بلغه العرب ولغه العرب مركبه على هذه القواعد التي ضبطت لنا وعلى ربط المعاني ببعضها ببعض متاخر يربط بالمتقدم ربما هذا احتاج ان ينتبه الشخص له ولا كيف تفهم الايات هذه إنا هنا سبحان الله الحمد لله لا اله الا انت نستغفرك و توب اليك الذين ندعوهم يحضرون تعرف عليهم فضلا بارك الله فيك